بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن آذلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 قال إنني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لإن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أي يجعلوه في غياب الجب وأوحينا إليه لتنبأ أنهم بأمرهم هذا وهن لا يشعرون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 وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَادَ الْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ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 ولقد همت به وهم بها لولا اراء برهانه ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين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 فَلَمَّا رَأينَهُ أكْبَرَنَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَا حَشَلِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي وَلَقَدْ رَاوَتْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِّنَ الصَّاغِرِينَ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 ذلكم ما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي ابراهيم و ويعقوب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 يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الْطَيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانًا وَقَالَ لِلَّذِي غَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضعة سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خبر وأخرى يابسات Ya ayyuhal mle'u, aftooni fi rukyaya in kuntum lirru'ya ta'aburun Qaluu, Allah su ahlamin, wa ma nahnu bita'wil al-ahlami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 قال لن ارسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتاتنني به الا ان يحاط بكم فلما اتوه موثقهم قال الله علام ما نقول وكيل Wahai baniyalah tidak masuk dari satu pintu, dan masuk dari pintu-pintu yang berbeza. Dan tiada yang dapat menghidupkanmu dari Allah kecuali sesuatu. Hanya Allah yang mengetahui segala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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيُّ إِنَّكُم لَسَالِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا ذَا تَفْقِدُونَ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 فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ نَوْفِقًا مِنْ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنَأْبَى حِلَّ الْأَرْضِ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي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 إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيض عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 قالوا تالله اللهِ إنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَديمِ فَلَمَّا أَجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأُرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ